وَأَلْف صَك وَأَلْف صات فَلََّا وَآه سهتَّكَأَنه جُّ وََّ مُدِِرَ وَلَم يعقل ديدر ولن يعقل يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون لا, لا يخاف لدي المرسلون